علي اول عشيق دلال لالا يا اول عشيق دلال لالا اقضي الليل كله انا وياها يا اول عشيق دلال لالا اقضي الليل كله انا وياها اكتب عن حبيبي جرح قلبي طبيبي يا عند علي اول عشيق للالا لا علي اول عشيق للالا يا حدر اول حكي باسمك ادغزل منك تكتب كلمه طوفان منك تكتب كلمه طوفان عايز شبانظالي يتنقل حد دارك لو انا ساكن يمك وتوهنت بذكري شكان فكر وخيالي حبيب لو با على الغروب علي اول عشك لا قاين الحبيب دلالي لا لا اقبل لك كله انا عشيق دلالي لا لا كله انا وياك اكتب عن حبيبي جرح قلبي طبيبي اكتب عن حبيبي جرح قلبي طبيبي علي اول عشيق دلالي علي اول عشيق بابك يضبك يدار تحضنك احبابك وهم من الدار الاحباب النواقف هو بابك بابك يضبك يدار تحضنك احبابك وهم من الدار الاحباب هم من الدار الاحباب النواقف هو بابك خيبر منك يتعلم دنق لك راس نسلم يدر دخل عوي الحيطان وقح علو لو بعد طفله نار لو فوق العذار لو بعد طفله نار طير السعد يا روح ويا علي اول عشيق دلال لاقا يا اول عشيق دلال لاقا اقبل لكله انا ويا يا اول عشيق دلال لاقا اقبل لكله نوي انا اكتب عن حبيبي جرح قلبي عن حبيبي جرح قلبي علي اول عشيق دلالي لا لا علي اول عشيق دلالي تتفكيس مطرح من, من, من يمسح راس الليل قام دم عبدو دم عتفرل للكلش تفكيس مطرح من يمسح راس الليل قام دم عبدو دم عتفرل قلت له بنارك وتتوصف في غارك صوت وبالك الدنيا هاي بس ما تبلع انصارك بسمه تبلع انصار يولو <تصفيق> حب وماني وضحت ما السجرامج لنولو حب وماني وضحت ما السجرامج على الثب الجلال الفارسمه يا هو العشق اللي لا يلاقها على الثب الجلال الفارسمه يا هو العشق اللي لا يلاقها هو العشق <تصفيق> <تصفيق> انو يا اول عشيق دلال لالا اقضي الليل كله انوي اكتب عن حبيبي جرح القلب طبيبي اكتب عن حبيبي جرح القلب طبيبي علي اول عشيق دلال لالا علي اول عشيق دلال لالا وين روحي سالم عالم مسالتك سهله بتراب بترابك يخلع عادم اول كل عالم مسالتك سهله وتراب بترابك يخلع عادم تفتح ايمانها لو زهره وصورت بعالم تصورون يا دريشه طلعت الصالون قرانه طارها عكره قرانه طارها عكره صباح يسرد معاني علبتك فوحانانه الصبح يسرد معاني علبتك فوحانانه صباح يا اول عشيق دلال الاجا صباح اجمل نغم يا اول عشيق دلالي لالا اقلب كان على الاهلي انكسف الصوت ين... يا عن حبيبي ترح قلبو طبيبي علي اول عشيق دلالي لاقا علي اول عشيق دلالي لاقا انا على الانترنت الصوتيه حسين الزهيري علي اول عشيق دلالي لاقا صوت خادم الحسين سيد حسام الموسوي كلمات والحان للشعر الحسيني المبدع Sifa za